اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل إليك بصفاتك العلا أن تجيب دعاءنا وأنت يا غني يا كريم يا حميد نسألك أن تجعلها ساعة إجابة فلا ترد لنا فيها دعوة اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام يا حفيظ احفظ اجعنا يا حفيظ احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا يا عليم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وعقولنا واحفظ لنا ديننا واجعل قلوبنا سليمة اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم ارفع درجاتهم في المهديين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وأفرانا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النار على الوجه الذي يرضيك اللهم اجعله دليلنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا واجعله شفيعا لنا يوم حشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أرادنا اتبع عبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك اللهم جنبنا وشباب الإسلام والمسلمين ونساء المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا وفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله يا علي يا عظيم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم حرِّم بشرتنا ولحومنا عن النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من نار الجحيم اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأتكرم علينا يا ربنا بنظرنا إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا لحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين وتحت ظل, وتحت ظل عرشك من المتظللين وعلى الصراط من العابرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم ضاعف لنا الأجور والمثوبة يا غني يا كريم اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا علي يا كبير اللهم أمن حدودنا وانصر جندنا وثبت أقدامهم وسدد رميهم واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم سدد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وافتح لهم قلوب العباد يا فتاح يا عليم اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة كثيرة مباركة يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر